I wasn't laying in shape on your ترأن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به is Shalom. إِنَّ الله عزيز الغفور ان الذين هي النور انكي Thank <laughs> you. يرجون تجارة لن تبور It's the Alladin out of غناي من عبادنا فمنهم سمي ظلم وليمر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 Amén, yeah <laughs> وقال الحمد لله قال الحمد لله الذي أعبه يهبه أعبه إن رب تنال غفور شكور, شكور الذي أحلنا دار المقامة من صدر لا لا يمسنا فيها لصبو ولا يمسنا في لغوب الله أكبر One more day, one more day, وَأَمَّا يَبِنُّ مَتِرَ بِكَ فَقَدْ Right. فَأَمَّنْ يَأْتِي مِنَ الصَّلَاةِ يا حال بدي الدين لا Come on,